سلام لقد كان لي في مسكنهم لقد كان شكو قلنا بلده قريبه Yeah I'm Oh Jeez. One. <تصفيق> إن في ذلك لا ياتل كل صدق الله العظيم